بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لام فال قل لام فال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم ممنهم إنما المُؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته زادتُمُّ إِمَّا نَوْعٌ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهمُ يُفْقِهُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُمِلُّونَ حَقَّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فرقة من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا عندكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابنا الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرع المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الحَكِيمِ إِذ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ لَقَدْ أَرْسَلَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي معكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتالنا أو متحيزا إلى فقد فقدباء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 وَإِنْ تَنكُهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَا تُغْنِي عَـنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفّر عنكم سجئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذا يمكرون الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبرنا يوم الفقران يوم التقى الجمعان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 يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم في أتم فثبتوا وذكروا الله كثيرا فثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاد ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة ندعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون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 إيَّكُم مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَينَ وَإِنْ تَكُم مِنْكُمِ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَنَ مِنَ الَّذِينَ كَفَوُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ أَلَا نَخَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ فَإِنْ تَكُم مِنْكُمِ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَينَ وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يُعطِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيُؤْتِكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا واجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ونصر أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورسط كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله